ثغرة في الخندق في ظهيرة أحد أيام الحصار عثر الوثنيون على ثغرة يتسللون منها ربما كانت منطقة غير عميقة في الخندق وربما كانت على أطرافه تكدس الوثنيون وبدأوا الاقتحام من خلالها قاوم المؤمنون ووصل الخبر إلى القائد صلى الله عليه وسلم فانطلق نحو تلك الثغرة مع بعض شجعانه لصد المقتحمين كانت معركة شرسة خاضها كبار الصحابة لم يتمكن صلى الله عليه وسلم من مغادرة المكان لكن الأماكن الأخرى كانت حاضرة في ذهنه شعر بقلق من نقطة القوة لدى الأحزاب وهو جيش قريضة فهتف برجاله فقال من يأتي بني قريضة فيأتيني بخبرهم كان الزبير بن العوام قريبا منه فقال أنا ثم انطلق على فرسه كالسهم يرصد الطريق ويتلفت حتى وصل إلى الحصن مسح المنطقة فوجد يهود في حالة تأهب للحرب وإصرار على الخيانة لكن شيئا ما يجعلهم قابعين في حصنهم ربما ينتظرون اقتحام الأحزاب رجع الفارس ينهب الأرض وفي الطريق مر بحصن بني حارثة حيث زوجته ذات النطاقين وأمهات المؤمنين وحيث تحدث حركة بألوان البراءة ففي غفلة من أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة صعد طفلاهما عمر بن أبي سلمة الذي تجاوز السادسة وعبد الله بن الزبير الذي بلغ الخامسة صعدا لسطح الحصن لمشاهدة ما يجري على الأرض لكن جدار السطح كان أرفع من قامتيهما فاتفقا أن ينحني أحدهما فيصعد رفيقه على ظهره وينظر ثم ينزل ليأخذ الآخر دوره حركات مفعمة بالحلم بالفروسية وفجأة رأى عبد الله والده الزبير فقال عرفت أبي حين يمر إلى بني قريضة على فرسه عاد الزبير إلى قائده فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا فروسيته فداك أبي وأمي وبعد فترة عاوده صلى الله عليه وسلم القلق من بني قريضة فقال من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فانطلق ثم عاد بالتقرير نفسه فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواريا الزبير ظل القائد صلى الله عليه وسلم يدافع عن تلك الثغرة من الظهر حتى غابت الشمس فيأس الوثنيون وانسحبوا وإذا بعمر يقبل وهو يسب المشركين ويقول يا رسول الله ما كت أصل العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقام صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى وادي بطحان فتوضأوا وصلوا العصر بعدما غربت الشمس ثم صلوا المغرب،